Bismillah al-Rahman al-Rahim. Yasalunak عن الأنفال. Ulul Anfal ulillahi wa Rasul. Fattqullah راسل حذات بينكم. Wa atiyyullah ورسوله إن كنتم مؤمنين. لما المؤمنون الذين إذا ذكروا الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانهم وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة و مما رزقناهم يوفقون أولئك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 الله يحق الحق بكلماته ويقوق عذاب الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ استغيفون ربكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم أن من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم ومن نصر إلا عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُوا بِهِ وَيُذِّبَ عَنْكُمْ رِجِزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُذِّبَ عَنْكُمْ رِجِزَ الشَّيْطَانِ وَالَّذِي يَرْبِطُ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتُ بِهِ الْقُدَمَ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ أَنِّي مَعَهُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوهُ فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا نُورَ رَسُولٍ وَمَن يُشَاقِقْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكُمْ فَ مَن يُولِهم يومئذ دُبُرًا إلا متحرفًا للقتال إلا متحرفًا للقتال أو متحيزًا إلى فئة فقد باء بوضع من الله ومأواهم جهنم وبئس المصير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 الله موهن كيد الكافرين إن تستفتح فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودون عدى ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَتَوَلُوا عَنْهُمَا أَمْتَنَّ تَسْمَعُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا شروى الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون <تصفيق> يا أيها الذين آمنوا استجيبوا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 من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا وما لاتكم وأنتم تعلمون وأعلم أن نمالكم وأولادكم فتنة وأن الله عين 117. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم 118. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثروا ويقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تكلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا ساطير الأولين وَإِذْ قَالُوا لَئِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَنْصِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ أَتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ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 114. تكون عليهم حسرة ثم يغلبون 115. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون 116. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبَ وَإِذَا الْخَبِيثُ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمُهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُوهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ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 تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلاَكُمْ نِعْمَ الْمَوْلاَ وَنِعْمَ النَّصِيدِ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمسَهُ وَلِلرَّسُولِ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 ويحيى من حيا بينه وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنعزعتم في الأمر ولكن الله سلم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 يخاف الله والله شديد العقاب إذ يقولونافقون والذين في قلوبهم مرد غرّ هؤلاء ذيلهم وَمَن يَتَوَكَّل عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ولو ترَ أيَّتَ رَفَّ الَّذينَ كَفَرُوا الْمَلائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدَبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذابَ الْحَرِيقَ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَامٍ لِلْعَبِيدِ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 ياكم غير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بعفسهم وأن الله سميع عليم كذب ألف ذعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فألكناه بذنوبهم. وَأَظْرَقْنَا آل فِرْعَوٍ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ بِعِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ عَهَتْ مِنْهُمْ ثُمَّ يَن يقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقوىون، فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم.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 كفرو سبقو لا يعجزون وأعد لهم ما استطعتم من قوته ومرباط الخير ترهبون به عدو والله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما ت 117. ونفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم, يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون 118. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصري وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أن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 والله مع الصابرين ما كان للنبي ان يكون له اسرا حتى يثنى في الارض تريدون عرض الدنيا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 إلا على قوم بينكم وبينهم مثال وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُو فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آون ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم